حلاك تغسل تقول نعم عرفت ربنا ولك الحمد على ايش اذنيك تسمع تقول نعم اقول هل عرفت ربنا ولك الحمد على ايش لسانك اذا بغيت تتكلم تخرج الحروف تقول نعم اقول لك عرفت ربنا ولك الحمد على ايش اما انه لو شاء لا اخذ اولادك كلهم امام عيني اما انه لو شاء لا سمعك وبصر اما انه لو شاء بحاده